لا تسالوني وكم اهل الهوى سالوا لا تسالوني وكم اهل الهوى سالوا هل يند صلبا ام كل حين يتدملوا يا بدر كم سهرت عليك نواظر يا غصنكمنا عليك منابينه البدر يكمل كل شهر مرتين وهلال وجهك كل يوم كامل وحلوله في قلب برج واحد فلك القلوب جامبهن منازل أرضى فيرضى بكاتلي فتعيب اروا بابا يا غبا قاتلين فتعذبوا يرضى القتيل وليس يرضى القاتل قتلنا فوس محرم لكنه هلن اذا كان الحبيب الفعيل يا رب يا رب في فضاعب يرضى الكثير وليس يرى الملكين Okay. <laughs>